إليكم مستمعين الكرام هذا النبأ من النبأ للمطبوعات الصوتية حيث تقدم لكم الدكتور عبد الله عزام في محاضرته القيمة بعنوان حقائق القضية الأفغانية وآخر اخبارها وقد سجلت هذه المحاضرة مساء الأثنين 30 أكتوبر 1989 ميلادي أحب بكم أجمل تلحيل في هذه المحاضرة وهي بعنوان حقائق القضية الأفغانية وآخر أخبارها يقول المولى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون او وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعتكم الذي بايعتم به وذلك هو وذلك الفوز العظيم وذلك هو إن الجهاد في هذه الأمة هو سبيلها وهو أمانتها ففي الجهاد تتفجر الطاقات وتنهض الهمم وتعلم هذه الأجساد والأرواح على جاذبية الطين فتمضي هذه الأمة في الطريق التي رسمها لها ربها والجهاد خير كله فهو أما نصف وتمكين في الأرض وإما شهادة ورضوان من الله والجهاد الأفغاني أيها الإخوة نقطة مضيئة في هذا الظلام الدامس فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تتحول هذه النقطة إلى شعلة ووهج يستنهض الهمم وهي ليست التجربة الأولى لهذه الأمة المجاهدة ولكن هناك تجارب كثيرة في فلسطين فلسطين الحبيبة فلسطين المكبلة المقيدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفت قيدها ويسعدنا أن نستضيف في هذه المحاضرة فضيلة الشيخ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 ورحمة الله وبركاته أولا جزى الله جمعية الإصلاح خير الجزاء أن مكنتني من رؤية هذه الوجوه التي نرجى الله أن ينفعها وأن ينفعنا بها إنه سمع قريب مجيب يا أيها الإخوة دخلت الامه الاسلاميه عبر القرون الثلاثه فيها زائمه متوالي لا تتوقف عند حد تتخلى من موقع الى موقع لاعدائها في الميادين العسكريه والسياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه واصيبت بالهزيمة النفسية في أعماقها تحت ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماد كان لابد له هذه الأمة من نموذج حي يجسد أمامها التوكل على الله عز وجل في ميدان مكشوف بارز تطول به المعركة ويسقط فيه كثير من الضحايا وتكون نهايتها النصر لجند الله والخذلان لعداء الله والله عز وجل اختار أقوى قوة في الأرض لأن أقوى قوة برية في الأرض الاتحاد السوفيتي واختار افقر الشعوب واكثرها امية لينازل هذا الوحش الضاري اضر الوحوش واشد بها شراسة ليدخل في معركة مع شعب اعزل حافي القدمين خاوي البطن خالي الجيب عاري البدد دخل الشعب الأفغاني المسلم يقوده حفنة من الشباب كانوا يسمون يسمون أنفسهم جوانان مسلمان يعني الشباب المسلم على رأسهم رباني وحكمتيار وسياد وسياف عندما اقامت المعركة كان رهين السجن ولم يبقى من قادة الحركة الا حكمة يار ورباني وابتدأت المعركة ابتدأت المعركة ليس سنة الالف في سبع ديسمبر عندما دقل الروس بل ابتدأت من ألف عندما جاء داود على الجسور الشيوعية ليصفي الحركة الإسلامية ثم خاضت الحركة الإسلامية معركتها مع داود هزمت في كثير من المواقع لكنها استمرت في قتالها حتى قام الإنقلاب الشيوعي على يد مؤسس الحزب الشيوعي ترهاقي في 27 ديس أبريل 1978 فهدى معظم الشعب الأفغاني باعتبار أن هذا رجل كافر ولا يجوز لا يجوز الخضوع لحاكم كافر بد من مقاتلته فأفتل علماء بمقاتلته وقام الخيرون والعلماء وابناء الحركة كل في قريته يقود محلته وقريته في وجه الدولة واستمرت المعارض حكم تراقي من 27 ابريل 1978 الى 15 سبتمبر 1979 يعني حوالي سبعة عشر شهرا دارت معارك ضارية فوق ذر الهند وعلى ربوع افغانستان بدأ الشعب معركته بالعصي والحجار وكانت معارك يتشرف بها الزمان نماذج وانفلة وصفحات مشرقة لمن اراد ان يتزودا على الطريق حكم حفيظ الله أمين جاء حفيظ الله أمين وذبح تراقي واحتل مكانه وكان رئيس وزراء لتراقي ومساعدا له وحكم ثلاثة أشهر والجهاد متقدم ووقف جند الله على أسوار كابل وخشية روسيا أن يحتل المجاهدون كابل وتقوم دولة إسلامية على حدودها وهنا دفعت بأساطيلها البردية والجوية ودخلت بخيلها ورجلها تقاسم بالله ليبيتن المجاهدين ومن معه إذن ما بدأت بالدروس بدأت المعركة راية واضحة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بين أفغان, مسلمين وبين شيوعي بين أفغان مسلمين وبين أفغان شيوعيين أفغان شيوعيين مرتدين يقودهم تراقي وحفظ الله أمين وأفغان مسلمين يقودهم الشباب من جوانان مسلمان وسميت في بعد الجمعية الإسلامية وغيرها قُتِلَ مئة ألف إنسان مسلم في عشرين شهر كان يُقتَل بمعدل عشرة آلاف شهرياً في يوم واحد في ثلاثة أيام في هيرات في خمستاش مارس ألف تسعمائة حوت ألف ثلاثمائة شمسي قُتِلَ خمسة وعشرون من المسلمين من أهالي هراد دخل الروس وكان في ظنهم أنها نزهة مريحة وسفرا قاسد إذا كانت السلوفاكيا قد احتملت أمامها ثماني ساعات حتى خضعت للأساطيل الروسية السوفياتية فلتحتمل أفغانستان ثمانية ثمانية أسابيع، ثمانية أشهر، لا أكثر كان في مخطط الروس 1980 مخصص للقضاء على الجهاد الأفغاني 1981 الجثوم بالأساطيل البرية والجوية على أرض الخليج وعلى شواطئ المياه الدافئة هذا المخطط الذي كان يحمله الروس ظنينا ان المجاهدين لقمة سائغة يمكن ان تستساغ وتبتلع عبر اشهر قليل النظرة البشرية القصيرة كانت تقول لا يمكن للشعب الافغاني المسلم ان يقف امام روسيا وهذا حق هذا حق اذا نظرنا الى الموازين المادية والى الفرق الهائل بين الارقام الروسية وبين المعدات التي في عيد الشعب الافغاني التي لا تتعدى بنادق الحرب العالمية الاولى حرب البندقية الانجليزية لكن البشر كثيرا وهم يقدرون حساباتهم يغفلون القوة العظمة التي تدير الكون ويرجع إليها الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل يغفلون وهم يحسبون حساباتهم البشرية والدنيوية قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده بلى أليس الله بكاف عبده بلى ويخوفونك بالذين من دونه القوة العظمى روسيا اتحاد السوفياتي ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من ناد ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز بن انتقام الناس يتغافلون عن هذه القضي ولا تجد على الsnsة المسلمين يرددون سوى كيف قام الفعل الفلاني وأمريكا غير راضية وكيف نجح الفعل الفلاني وروسيا غاضبة وكأنها أصبحت تعالى الله عما يظنون علوا كبيرا كأن أمريكا وروسيا أصبحت إلها من دون الله سبحانه دخلت دخلوا المعرض بدأت روسيا تنهزم امام الشعب الافغان قال لي احد الدبلوماسيين العرب الطيبين عندما دخلت روسيا انا اخشى ان تصبح افغانستان كبخارة وطشقن وقال لي بعض الطيبين وأنا أحث المسلمين على الجهاد في أفغانستان قال لي إن الشعب الأفغاني ينتحر وهو يواجه قوات حلف وارسو والاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكي ذهبت هناك في خريف ألف عندما وقفت فوق ذرة أفغانستان ما صدقت أنا فلسطيني قادمٌ من معارك مهزومٍ فيها هزائم متتالية في العالم العربي خسرنا الموقع تلو الموقع ثم وجدت نفسي وأنا أنظر من علم على القوات الروسية وهي مهزومة أمام جند الله عز وجل شعب مسلم بسيط يقف أمام الاتحاد السوفيتي ما صدق قلبي وعقلي ما تراه عيناي وهذا الذي وقع بالفعل للصحفيين الغربيين عندما بدأت الأخبار تتوارد لهم أن روسيا منهزمة في هضاب أفغانستان ووهادها وجبالها وأنجادها ما صدقوا جئوا من فرنسا من ألمانيا من غيرها شهدوا معارك رجعوا مبهورين نعم هذه الأرقام وهذه الصور هذه الدبابات وهذه الطائرات هذه الدبابات المدمرة في أودية أفغانستان وشعابها ولذلك أحد الفرنسيين الصحفيين المسلمين كتب رأيت الله في أفغانستان صحفي كاثليكي صحفي كاثليكي شيوعي قادمٌ من ايطاليا فتح بعد افغانستان واسلم على التلفزيون الايطالي ويصلي الجمعة في المركز الاسلامي للشباب في روما اوروبا وقفت موقفاً متفرد الدول العربية ما سمعت انه للك قتال في افغانستان إلا بعد أن بدأت أمريكا تلوح بالقميص في المحافل الدولية لتلطخ سمعة روسيا وتمرغها بالتراب أصبحت تردد الصحف العربية ما تردده الواشنطن بوست ووكالات الغربية ما قدم أحد درهما واحدا قبل أن يدخل الروس وكثير منكم ما سمعوا ان هناك معارك ضارية تدور رحاها فوق ذر الهند كوش وجبال سليمان إلا بعد أن سمع من الصحف الأمريكية ووكالات الأنباء الغربية بعد الدخول الروسي وكان الشعب الأفغاني قد قدم مئتي شهيد قبل أن يدخل الروس رجال من أفغانستان إلى مكة بعد سنة قابلت الشيخ عبد المجيد الزنداني قلت له يا شيخ عبد المجيد ميزان القوة راجح لصالح الجهاد الأفغان قال أنت يا شيخ عبد الله عزام مصاب بالهيام والغرام في شعب افغانستان نعم ميزان الكوى راجحا لصالح الاتحاد السوفيال قلت له ليس مني يا شيخ عبد المجيد التقريرات الدولية ما دخل قلبه والناس ما صدقوا ان شعب الافغاني المسلم يمكن ان يواصل المعركه بريجنيف كما قلت دخل وظنها سفرا ممتعا او سفرا قاصدا مات بريجنيف بالجلطه الافغانيه ثم جاء اندروبوف وتبعه بعد قليل إلى جهنم وبيص المصير ثم جاء كير منكم وكل واحد من هؤلاء يعلن عند قدومه سأنهي مهزلة عضوانستان ثم جاء غربة بدم الشباب ابن الرابع والخمسين جاء للحكم إذن بإمكانه أن يتحرك بدم الشباب وينهي محزلة أفغانستان فوق الهضاب سنتين وإذا بغربة شوف يرد إليه الأفغان صوابه الذي طار أين أنت أنت تقابل جند الله أناسٌ صنموا على الموت فأن لهؤلاء المهازيل الحمر أن يقفوا أمام الذين يستعذبون مناياهم كأنهم لا يخرجون من الدنيا إذا قتلوا حقيقة شعب الأفغاني المسلم مهما تغنينا به فنحن مقصرون لا نظير له في واقع العرض أبدا محمد أسد صاحب الإسلام على مفترق الطرق والطريق إلى المكة والطريق إلى المدينة الرجل المهتدي يقول لقد دخلت أفغانستان قرية قرية و... وأدركت طبيعة هذا الشعب إنه لا نظير له في الأرض ثم يعلق أخيرا إن الشعوب العربي أو الدول العربية العالم العربي يلعبون بأقدس قضية في الأرض لقد أهملوا هذا الشعب الذي بإمكانهم به أن يفتح الدنيا كلها. لما بدأت الانتصارات تتوالى والصعف الغربية تكتب والروس لا يستطيعون أن يبقوا جنودهم في داخل أفغانستان أكثر من ستة أشهر يبدلونهم يعيشون في رعب عجيب قابلت بعضهم إنهم يعيشون في ذعرٍ لا نظير له بعض الأسر الروس قلت له من أي شيءٍ تخافون من أي شيء قال أكثر شيءٍ نخاف منه أن يأتي المجاهدون في الليل ويذبحوننا أين تقيم قال في مطار حوله الدبابات الطائرات الصواريخ الأسلاك الشائكة حقول الألغام قال ما وضعت ليلة رأسي على الوسادة إلا وأخشى أن يأتي مير محمد قائد في تلك المنطقة ويدخل علينا ويذبحنا في المنام الظعر الهائل في نهاية الوقت تملك الروس اثنان طياران من الروس بزلوا في أرض باكستان خطأا احققوا معهم من اي شيء تخافون انت انتم في طيارات قالوا نقشى من المجاهدين ان يسكتوا طائراتنا لكن تعلمنا من الافغان ايات من كتابهم المقدس نقرأها قبل ان نصعد الى الطيارة حتى لا تسكت طائرتنا الروس الشيء صار يقرأ كل الله واحد وكل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس حتى لا تسكت طيارته الحقيقة الشعب الأفغاني أجبر كثيراً ممن تعامل مع قضيته أن يؤمن بالله التقيت مع صحفي فرنسي على حدود أفغانستان كان في معسكر لجأ في بكتيا ثم خرج من المعسكر وأنا دخلت المعسكر في.. بعده بأيام المهم وأنا راجع التقيت به على الحدود قلت له كم مكثت في أفغانستان؟ قال أربعة قلت له كيف استطعت أن تعيش كما يعيش المجاهدون؟ فقال لي بالإنجليزية It بريكفاف بريد اند تي لانش تي اند بريد نعم قال الصبح شاي خبز والظهر خبز وشاي يعني أكل غيرها قلت له أنت تؤمن بالله قال كنت بالإشارة أعرف أن هنا لكي لكن الشعب الأفغاني أجبرني على الاعتراف بالله قلت كيف؟ قال بنادك بسيطة واقفة أمام الدبابات وتهزم الدبابات إذن هناك قوة ثالثة ليست مرئية هي قوة الله التي تقولون عنها تؤمن أن محمد رسول الله قال هذه في الناس منها شيء وأنا جاد في دراسة هذا الدين عندما أرجع إلى فرنسا سأدرس هذا الدين حتى أرى ما هو هذا الدين قلت له ما رأيك ينتصر الأفغان 1984 الكلام 84 أو 85 قال سينتصر الأفغان ولو بعد حين لماذا قال هؤلاء قوم يدافعون عن دين وعن عقيدة والروس عن أي شيء يقاتلون دفاعا عن غربة دفاعا عن السيوعية عن أي شيء يدافعون قال لي لقد أحببت هذا الشعب حبا جم لبطولته والناس يعشقون القوة الناس يعجبون بالقوي والمنتصر صلاح الدين الأيوبي جاء بعض الصليبيين حبا له لقوته وانضموا إليه كانوا يقاتلون الصليبيين عشاق عشاق النصر عشاق القوة صحفي المهم هذا صحفي الفرنسي قال لي أحبه شعب كريم عزيز قوي فأنا أحببته حبا طاحنة وهؤلاء عجيبون يقذفون بأنفسهم على الموت ليأخذوا لقطات جيدة من المعارض رجع إلى اليابان وغاد سنوات رجع إلى منطقة بنشير والشمال سأل مسعود حي؟ قالوا حي قال لا أصدق أين هو؟ أدخلوا من هنا إلى هنا المهم أخيرا قابله من بعد وإذا به يجهش بالبكاء خمس دقائق هؤلاء قلوبهم كالصخر تعرفون قلوبهم كالصخر لا يبقون لا يتعذرون عندما رأى مسعود بدأ يجهش بالبكاء خمس دقائق ودموعه تنهمر من عينيه على وجه لازلت حياً بعد هذه المعارك الطاعنة بعد هذه الحرب الضروس بعد بعد واحتضن مسعود يعانكه يقبله يشد عليه يشده إلى صدره أناس يعشقون القوة يحبون المنتصر القوي خاصة إذا كان على الحق يا سلام تحبه الأرض والسماء وتلثم أقدامه الدنيا بأسرها وهؤلاء الناس أقل بلاء بالرزايا من القنا وأقدم بين الجحفلين من النبل أعزبني الدنيا وليث إذا انضرى كأنك نصل والشدائد للنصل مقيم مع الهيجاء في كل منزل كأنك من كل الصوارم في أهلي نعم شعب الجهاد القتال جزءٌ من حياته لا يستطيع أن يعيش بلا قتال الآن يفكرون هم محزونون ماذا نصنع بعد النصر كيف نعيش بلا جهادٍ وبلا قتال كيف نعيش ولذلك هم يقولون اللهم انصرنا في كابل ولا تمتنا إلا في بيت المغدس شاب بينكم كان في معركة كابل قبل شهر اشتدت القذائف انهمر الرصاص عليهم ضرع إلى الله اللهم ارزقنا الشهادة في سبيله وإذا بالأفغان يلكزه من جانبه قال له قل اللهم انصرنا في كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس الأفغان ذكر العربي بعد سنتين غربتشوف رجع إلى صوات قضية جد خسائر مستمرة في أوائل 1987 جمع غربتشوف الجنرالا الذين في أفغانستان قال لهم لقد قررت الانسحاب من أفغانستان قال له الجنرالات إن أخرجتنا من أفغانستان بهذه الطريقة المهينة الذليلة لن نعود بيدك تلك العصى السحرية التي تهزها في وجه حلف العطلسي إذن ماذا تريدون قالوا أعطونا أعطينا ثلاثة أشهر حتى نصفي المقاومة على الحدود ونغلق الحدود الباكستانية ثم نخنق المقاومة الأفغانية في الداخل، وننتصر، قال معكم ستة أشهر، ليس ثلاثة أشهر، من هنا إلى بداية الخريف، ربيع 1987 معكم إلى خريف 1987 دخلوا في معارك حرب طاحنه معركه معارك تصفيه هجموا على قندهار على نانجارهار على باكتيا كنت احد شهود معركه باكتيا صدقوا يا اخوه لقد كان مع الشيوعيين كان هناك ألف أفغان وحوالي ثلاثين عربي في داخل بقعة سميناها مع سدة العنصار ثلاث فرق فرقة جارديز غزني كابل خمس كتائب روسية كتيبة أو اثنتان اسبت ناز فرقة الكتاب التدخل السريع كل واحد منهم جسم البغال وأحلام العصافير يحمل فوق ظهره حقيبة عقيبة كل لوازمه سلاحه ذقيرته مؤنه لباسه إلى آخره ستين كيلوغرام ويصعد الجبان يلتقطونهم لقطاء وهم صغار يأخذونهم يربونهم على العنف على رؤية الدماء يأخذونهم إلى المجازر على رؤية الدماء باستمرار محلات العنف يفلتون في الصحراء يأكلون ما يأكلون إلى آخر الطائرات الدبابات راجمات الصواريخ ادفعية الميدان الهاون كل ما عندهم استعملوا كان معهم ست وعشرون قاذفة للصواريخ راجمة راجمة بي ام فورتي هكذا على الكهرباء يضغطون على ازرار يطير واحد صاروخا تنزل دفعة واحدة في المكان والله كانت الجبال الشماء تميد تحت اقدام واستمرت المعركة بهذا الشكل اثنين وعشرين يوما انا في داخلي نفقٍ مع الشيخ سياه وبدأت الطائرات تقذف بالغازات السامة على باب الغار على باب النفق قال لي سياه انظر الغازات السام ثم قال لي يا شيخ عبد الله أساطير وانظر ما هو أسطولنا أسطولنا أربع سيارات تويوتو بقب إن أرسلنا سيارة للجرحة لا نجد سيارة للشهداء وإن أنصر أرسلنا سيارة للخبز لا نجد سيارة للذخائر والله عز بعد المعركة 22 يوما هزم الروس وجاء الباكستانيون مذهولين من خلال أجهزة التنصط أجه هم ينصبون أجهزة التنصط في أنحاء أفغانستان قالوا لنا أقل الأرقام هذا لقد دمرتم مئة واثنتين وعشرين دبابة وآلية طائرات وقتلتم ألف من الروس والشيوعين ومستشفيات كابل لم تعد تتسع للجرحة كل ذلك مقابل سبعة وخمسين شهيدا من المجاهدين الحقيقة الذين يسمعون بالجهاد من بعيد أنا لا ألومهم إذا أساؤ الظن كثير من الناس يقرأ مجلة أو يجلس ينظر في وركة ويحلل تحليلا سياسيا ويقول القضية هي قضية حرب النجوم الحرب بين الـ CIA والـ KGB الحرب بين أمريكا وبين روسيا ولكن كما قل هم وهم طيبون أحيانا وقد يكونون أحيانا أخرى دعاة في سبيل الله ينسون القوة العظمى التي هي أثقل من السماوات والأرض التي تهزم كل قوى الأرض جميعا قوة رب العالمين ينسون هذا وهم يحللون لو أرادت أمريكا ألا تضغط على ضياء الحق ألا يغلق الحدود ألا, يفعل؟ ألا تفعل كذا يا أخي هي أمريكا أقوى من رب العالمين وإذا أراد الله إن فاذ أمرٍ من ذوي العقول عقولا وهي أمريكا وغير أمريكا الغرب لو كان يعلم أن الجهاد الأفغاني سينتهي إلى هذه النهاية لا يمكن أبداً أن يقف متفرجاً لحدودٍ مفتوحة ثلاثة آلاف كيلومتر يسرح ويمرح فيها المجاهدون كما يشاءون أمريكا كانت تظن القضية استنزاف لقوة روسيا والتمريغ لكرامتها وتلويح بصور الأيتام والأرامل والمجروحين في الأمم المتحدة وغيرها حتى تلطخ روسيا وتسوى صمعتها وتفقدها قيمتها دوليا أما هي كانت تظن أن الجهاد سينتهي إلى هزيمة روسيا إلى تقهقرها إلى أنها تخرج،, تخرج تجر ذيولها تحدث أجيالها وتقرر في مجلس السوفيات الأعلى بعد خروجها لن نرسل الجيش الأحمر إلى أي بقعة في الأرض بعد أن تابوا توبة النصوحة في أفغانستان الآن غربتشوف يقول وهو ينسحب من أفغانستان إِنَّ أَفْغَانِستانَ جُرْحَنَ الدَّامِ متران يقول ان قضية أفغانستان سرطانٌ يأكل جسد الاتحاد السوفياتي يوماً بعد يوم شاليزي يقول ستكون أفغانستان مسماراً نعش في جسد الاتحاد في الاتحاد السوفياتي للاتحاد السوفياتي بل أكثر من ذلك اليهود لما وجدوا أثر هذا الجهاد في الأمة المسلمة وأنه بدأ يهز الكرة الأرضية بأسرها رأساً أمريكا قالوا فتحوا في جامعات الأمريكية في الأقسام فتحوا في الأقسام الشرقية أكاديميات خاصة لبحث تطورات القضية الأفغانية الآن جامعات أمريكية يومياً تدرس أين قضية أفغانستان إلى أين تتجه واحد اسمه شاخ يهودي أمريكي سياسي قدم للحكومة الأمريكية ما قدم لهم تقريراً تحت عنوان what we have done we have awakened the jayhan ماذا فعلنا؟ لقد أيقظنا العملاق أمريكا لما وجدت هذه الانتصارات المتوالية أرسلت نيكسون بنفسه ليرى أحقا ما يقال في أفغانستان جاء نيكسون ودخل مخيم ناصر بان فمد يده إلى رجل قد بلغ من العمر عتيا وإذا بالرجل يقبض يده قدم الجنرالات الباكستانيون قالوا هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق نوكسون قال لهم أنا عارف لكن هذا كافر وأنا لا أصافح كافرا واحد ثاني لحب جنباه وحدود بظاره تقدم لنوكسون قال لماذا عطيتم فلسطين للاود؟ أخذه الدوار أمة تطحنها المصائب طعن ولسان حالي كل واحد منها يقول أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام جرحت مجرحا لم يبق فيه مكان للسيوف أو السهام لا تظن شعب الأفغاني وصلوا إلى هذه النتائج ببساطة والله أرسلت زوجتي تغطي بنت أفغانية لشاب عربي فقالت أختها الكبرى تفهم العربي؟ قالت لها يا أم محمد أتظنين أنه بعد هذه الرزايا التي تتوالى على رؤوسنا بقي في أنفسنا حظ لدنيا